بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم بعد ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عقد الحديبية عقد صلح الحدبية مع من مع كورش ولما تم العقد للنبي صلى الله عليه وسلم كانت فرصة طيبة للنبي وكانت فرصة طيبة لكوريشن أيضا أن يأمن كل واحد منهما الآخر فمن جاهة كوريشن تستطيع كوريشن أن تذهب إلى تجارتها حيث شاءت ومن جاهة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ للدعوة أن يكون مشغولا بدعوته فقط بعيدا عن ماذا بعيدا عن غير ذلك من المشاغل الأخرى فلما تم هذا العقد للنبي صلى الله عليه وسلم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نشر دعوة الإسلام فبدأ يكتب الكتب والرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء المختلفين في الأماكن المختلفة قال المصنف رحمه الله مكاتبة الملوك بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحدبية، بعد رجوع المسلمين من الحدبية في أواخر سنة ستة، وبعد أمن الطريق بالنسبة لقريش كتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى من يكتب إلى الملوك المختلفين يدعوهم إلى الإسلام، وتخذ إذاك خاتما من فضة يختم به خطاباته واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك خاتما من الفضة فإن كان يلبسه في يده وكان إذا كتب رسالة خلعه وختم ختم به عليها وكان نقش الخاتم محمد رسول الله كان يكتب على الخاتم محمد تحت ورسول في الوسط والله فوقها نقش هذا المكتوب على الخاتم لكي يختم بالخاتم لابد أن يكون عليه صورة عليه نقش يوضع في اللون ثم يختم به فعند ذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به رسائله وبدأ النبي يكتب رسائل إلى الملوك المختلفين وكان نقشه محمد رسول الله فوجه النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتاب إلى قيصر ملك الروم وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليوصله إلى الملك كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى من؟ إلى قيصر وقيصر هو ملك الروم أين قيصر؟ قيصر في بلاد الروم في أوروبا فأمر النبي واحدا من أصحابه وهو دحية الكلبي رضي الله عنه أمره أن يذهب بالكتاب ليس إلى بلاد الروم أن يذهب به إلى بلاد الشام في بصرة بصرة مدينة بالشام قال ذهب هناك فبصرة أهل بصرة يتبعون قيصر فهمنا؟ فقال ذهب هناك وأعطي الكتاب لملك بصرة وهو سيوصله إلى قيصر فهمنا وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة وعظيم بصرة بدوره سيأخذ الكتاب ويوصله إلى ملك من إلى ملك الشام إلى ملك عفوا إلى قيصر ملك الروم وفي كتاب قيصر كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هراكل عظيم الروم من محمد انظر إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى هراكل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى سلام على من اتبع الهدى أما بعده فإني فإن فإني أدعوك بدعاية الإسلام أنا أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم، تسلم، أسلم، فإذا أسلمت تكون ماذا؟ تكون سالما. يأتك الله أجرك مرتين، إذا أسلمت ستكون سالما، ستكون سالما من عقاب الله تعالى، والله يعطيك الأجر مرتين، لأنك أمنت بعيسى عليه السلام وأمنت بمحمد. طيب، يعطيك الله الأجر أيضا، لأنك من يؤمن معك قومك. فهمنا فلا تأجل إيمانك ولا تأجل إيمانهم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت إذا توليت ولم تقبل فإنما عليك إثم الأريسيين فهمنا الأريسيون هذه كلمة الله معاني مختلفة من من معانيها الزالعون أو الفلاحون من معانيها الفلاحون فإذا توليت إذا لم تقبل فإن هؤلاء المساكين من الفلاحين والذين هم تحت لك أنت المسؤول عنه والله تعالى يسألك يوم القيامة أنك صدتهم عن الدين ثم كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكرآنية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة مستوية بيننا وبينكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي الكلمة المستوية؟ قالوا ألا نعبد إلا الله نحن وأنتم نتفق اتفاقا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا يستخدم بعضنا بعضا آلهة وأرباباً من دون الله لا يعبد بعضنا عيسى لا يعبد بعضنا محمدا لا يعبد بعضنا بعضا ولا يجعل بعضنا بعضا آلهة تعبد من دون الله فإن تولوا إذا لم يؤمنوا فقولوا... اشهدوا بأننا مسلمون يعني إذا لم يقبلوا ذلك فقولوا له اشهدوا أيها النصارى أننا مسلمون ولسنا لسنا موافقين لكم إذا قبلتم فانتم إخوان لنا وإن لم تقبلوا فانتم مسؤولون عن أنفسكم ولسنا مسؤولين عنكم فهمنا قدر الله أن هرقلة في ذلك الوقت كان في الشام اصلا كان, في كان قد ذهب إلى بيت المقدس يعني في ذلك الوقت الذي أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة كان عراقله موجودا في بلاد الشام تمام كان في فلسطين فلما وصل الكتاب أرسل إليه فلما جاءه الكتاب نظر فيه وقرأ هذا الكلام فقال أريد أن أعرف من هذا الرجل وهذا أيضا من العقل من هو فسأل هل هناك هل هناك قوم من العرب هنا وفي ذلك الوقت كان بعض من أهل مكة أبو سفيان كانت معه تجارة وكان في ذلك الوقت في بلاد الشام في تجارته في بلاد الشام فقالوا نعم العرب هنا قال توني بأقرب الناس منه فذهبوا وبحثوا في السوق فجاءوا بأبي سفيان وبلجاله هؤلاء أهل مكة هؤلاء من مكة فأحضروا إلى هراء لما وصل الكتاب لقيصر قال انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه انظروا لنا ابحثوا لنا عن واحد من قومه لكي نسأله عنه فإن؟ فجاءوا بحثوا فوجدوا أبا سفيان بن حرب وكان أبا سفيان ابن حرب بالشام مع رجال من كريش في تجارة فجاءت الرسل قيصر لأبي سفيان جاءت الرسل ودعوه لمقابلة الملك فأجابوا قال تعالى إن الملك يريدك فأجابهم وذهب معهم ولما قدموا عليه في القدس ذهبوا إليه في فلسطين قال لترجمانه قال من قال أبو قال عراقل قيصر قيصر يعني ملك فينا قال عراقل للمترجم سلم لأن أبو سفيان لم يذهب وحده بل ذهب أبو سفيان مع جماعته قال له اسألهم يعني اسألهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي من أقربهم نسبا بهذا الرجل الذي يقول إنه نبي بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقال أبو سفيان أنا لأنه لم يكن في الراكب من بني عبد مناف غيره بني عبد مناف هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد نظر في القوم قال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهمنا فهو أقربهم نسبا قال قدنوا مني اقترب ثم أمر أصحابه فجعلوا خلف ظاهر قال اقترب ثم أمر بأصحابه من العرب فوقفوا خلفه خلف من؟ خلف أبي سفيان فجعلوا خلف ظهره ثم قال لترجمانه للمترجم كل لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبي لماذا قدمته؟ قال أنا قدمته لكي أسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنه نبي وقد, جعلته وقد جعلتكم خلفه كي لا تخجلوا من رد كذبه وأنا جعلتكم في الخلف لكي لا تستحوا منه لا يستحي منكم أحد فإنه إذا سألته إذا سألته عن هذا الرجل فكذب فربما استحييتم منه فأنا جعلتكم في الخلف لكي تشيروا إلي وانه صادق في قوله او انه كاذب لكي لا تخجلوا يعني تستحيوا من غض كذبه عليه إذا كذب لا تستحيوا من هذا لهذا السبب جعلتكم في الخلف سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب نعم هو ذو نسب هو ابن عبد المطلب هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هو ذو نسب لا نمكن هذا لا نستطيع أن نمكنه قال هو فينا ذو نسب قال هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله يعني هل هل تكلم أحد منكم بهذا الكلام من قبل قال أنا نبي وكذا وكذا كما يقول هل قال منكم أحد هذا القول من قبل؟ فقال أبو سفيان لا. فقال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني هل كان محمد مشهورا بينكم بالكذب قبل أن يقول هذا الكلام؟ كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا لم يكن مشهورا بالكاذب فقال له هل كان من آبائه من ملك او من ملك يعني بكل وخرا لا باس هل كان من آبائه من ملك هل كان هناك ملك في قومه يعني من آبائه نعم آبائه سادة هو سيد على القوم ولكنه ليس ملكا ليس ملكا للعرب تفعني هل كان من آبائه من ملك فقال لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم أشراف الناس كبار الناس سادة القوم هم الذين يتبعون أم الضعفاء قال بل ضعفاؤهم فقال هل يزيدون أم ينقصون هل يزيد عددهم كل يوم أو ينقص فقال بل يزيدون قال له هرقل هل يلتد أحد منهم سخطة لدينه هل يوجد منهم من يلتد بعد دخول هذا الدين بغضا في الدين سخطة له بغضا نعم يوجد من يلتد لاجل النقود لاجل المنزلة لاجل الدرجة تعال إلينا وسنجعلك سيدا في القوم فيلتد ويذهب إليهم هذا موجود ولكن انظر إلى سؤاله هل يغتد منكم من الذين أسلموا أحد سخطت لدينه يعني غضبا منه عدم رغبة في هذا الدين يعني هل يوجد من يؤمن ثم يغتد لأنه لا يكره لا يحب هذا الدين بل يكره فقال أبو سفيان له فقال هل يغضع إذا عاهد إذا كان بين الناس وبين عهد هل ينقض العهود هل يغدر هل هو غادر للعهد قال لا ونحن الآن منه في ذمة ولكننا الآن في عهد معه نحن الآن فعلا في عهد لا ندري ما هو فاعل فيها نحن لا ندري ما هو يفعل فيه في بعض اللوايات أن سفيان يقول ولم أستطع أن أزيد أكثر من هذه الكلمة يعني هذه كلمة زادها على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل الكلام إذا رأينا مع النبي هل كان ذو نسب قال نعم هو ذو نسب لا لا لا نمكن هذا فقال هل أشراف القوم يتبعونه أم ضعفاهم قال الضعفاء هم الذين يتبعون هل يرتد منهم أحد قال لا يرتد منهم أحد قال هل يغدر هنا أراد أبو سفيان أن يدخل كلمة قال هو لا يغدر ولكن نحن الآن معه في عهد لا ندري ربما يغدر بعد ذلك لا نعرف فهذه يقول أبي سفيان وهذه الكلمة الوحيدة التي استطعت أن أدخلها في أسئلة هيراقل لأن هيراقل يسأل سؤال محددا والجواب نعم أو لا فهمنا فليست عند أبي سفيان فرصة لكي يجذب ولكن قال استطعت أن أدخل هذه الكلمة هنا قال فهل قاتلتموه هل قاتلتم محمدا صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال ابو سفيان نعم قال هراك فكيف كان حربكم وحربه كيف كان القتال بينكم فقلت الحرب بيننا وبينه سجال يعني الحرب ماذا متساوية نفوز سجال يعني متكافئة نفوز مرة كما في بادل ويفوز مرة تفهمني يفوز النبي مجرى كما في بذل ونحن نفوز مجرى كما في أحد الحرب بيننا وبينه سجال مجرة لنا ومجرة علينا قال فبما يأمركم ما هو الأمر الذي جاء يامركم به قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وينهى عما كان يعبد آباؤنا يعني ينهانا عن الأصنام التي يعبدها أباؤنا ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة هو يأمر بالصفات الحسنة فعند ذلك تكلم الملك المشهور في كتب السيرة أنه سأل اولا يعني هراكي سأل وسأل وسأل وسأل ثم أجاب أبو سفيان وأجاب وأجاب وبعد ذلك علق هرافل على هذه الأسئلة بدأ يتكلم قال قال الملك إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب أنا سألتك عن نسبه فقلت هو ذو نسب وكذلك الرسول نعم هذا, هذا, هذا السؤال كان لسبب معين هل هو ذو نسب قلت نعم وأنا قلت هكذا في كتبنا الرسل لا تكون إلا من ذوي النسب لا يكون رسول من الرسل قليل النسب هو بواب أو هو بك يا لا يوجد هذا نعم ربما يكون فقيرا ولكن هو ابن من؟ هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان أسرته لها درجه لها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا يعني لم يكن من ملوك الدنيا له المال وله الخيل وله المزاجع وله لا بل كان يخرج ويعمل منذ صغره فلا بأس بالفقر ولكن هو ابن من هو ابن فلان فلان ابن من ومن أمه هي فلانه بنت من فنجده صاحب نسب هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان له أسر قال وهكذا الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا أنا قلت هل يوجد من قال هذا القول من قبل وأنت قلت لي ما قاله أحد فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله يعني أنا سالته هل قال هذا القول أحد من قبل أنت قلت لا قلت في نفسي لو قال أحد مثل هذا القول من قبل فلقلت في نفسي ان محمدا هو يريد أن يقلد الرجل الذي كان من قبل ولكنك تقول لم يوجد اصلا من قال هذا الكلام إذا محمد ليس مقلدا لشخص قبله تمام ياتم يعني يجعله اماما يعني يجعله اميرا او ياخذ الأمر منه قال المصنف لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم يعني يتبع يجعله إماما بقول قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب هل كنتم تقولون عنه كذاب من قبله فإن قبل ان يقول ما قال فزعمت أن لا لا لم يكن كذابا فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله لا يمكن أنه يترك الكذب على الناس ويكذب على الله هذا لا يمكن يظن يعني يترك لا يمكن إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بين الناس بالصدق فإن في أمور الدنيا وهو في جاهلية ومن كذب وسرق مال الآخر لا أحد يلومه بل هذا طبيعي عندهم فكيف للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب على الناس في أخبار الدنيا كيف به يكذب على الله ويقول إن الله أوحى لي ولم يوحي لي فقال قلت ما كان ليذر يعني ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه من ملك هل وجد في آبائه ملك فقلت لا فقلت أيضا في نفسي لو كان من آبائه ملك لقلنا إنه رجل يريد أن يحصل على الملك كما كان جده فإنه يريد أن يأخذ ملكا به ولكنك قلت لا إذن هو ليس من هؤلاء أيضا وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه فقلت بل ضعفاؤه وهكذا اتباع الرسل يكون يبدأ تبدأ الدعوة بالضعفاء وسالتك هل يزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك أمر الإيمان هكذا الإيمان الإيمان يبدأ قليلا ويزداد يزداد يزداد لا ينقص حتى يتم هكذا الإيمان يبدأ نبي فقط ثم نبي ومعه أصحاب ثم نبي ومعه أصحاب وأصحاب الأصحاب ثم باع معهم أصحاب وأصحاب الأصحاب وهكذا يزيد الدين حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه هل يرتد واحد منهم بغضا في الدين بعد ذلك فقلت لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب هكذا الإيمان حين يختلط بالقلب حين يختلط الإيمان بنور القلب فإن صاحبه ماذا؟ لا يعود إلى الكفر وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم نعم قاتلنا. وإن الحرب بينكم وبينه سجال يعني متكافع متساوية وكذلك نصل تبتلى يعني يمتحمهم الله تعالى ويمتليهم ثم تكون لهم العاقبة ثم العاقبة والنهاية والنتيجة تكون لهم وسألتك بماذا يأمر بأي شيء يأمر فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذا أمر طيب شخص يقول أوفوا بعهودكم لا تكذبوا لا تغدروا، صلوا الأرحام من ينكر هذا يعني من من العقلات إذا قلنا له صل رحمك أطعم الطعام أكلم المسكين افعل خيرا من يمكن هذا لا يمكن أحد قال سألتك بماذا يأمر فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعادي وأداء الأمانة وهكذا وسألتك هل يغضل فذكرت أن لا فهمنا قلت لا هو لا يغضل وكذلك الرسل لا تغضر قال الرقل فلما سمعت منك هذه الأجوبة وأنت لست على دينه فعلمت أنه نبي هذا هو النبي وقد علمت أنه مبعوث وكنت أعرف أن هناك نبي يضعف أنا كنت أعلم ذلك لأنه من أهل الكتاب وأهل الكتاب في كتبه أن الله يرسل نبيا قال وكنت وقد علمت أنه مبعوث أنا أعلم أنه سيلسل ولكن لم أظن أنه فيكم ما ظننت أنه يكون من العرب أنا ظننته يكون من بني إسرائيل كما هي عادة الرسل فظننته فينا ولم أظن أنه فيكم وإن كان ما كلمتني به حقا فسيملك موضع قدمي هاتين إذا كان هذا الكلام الذي تقول يا أبا سفي سفيان إذا كان كلاما صحيحا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيملك مكان قدمي هاتين أنا أقف هنا هذا المكان سيأتيه محمد صلى الله عليه وسلم فهمنا ثم قال ولو أعلم أني أخلص إليه لو كنت أعلم أنني أستطيع أن أصل إليه أخلص يعني أصل إليه لتكلفت ذلك لتكلفت ذلك يعني لبحثت عن ذلك بشدة ولا أدهقت نفسي على فعله. فهمنا قال أبو سفيان فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغتهم هرقل لا يتكلم وحدهم هو يتكلم وحوله بطارقته الذين عموا على دينه يمسكون مصاحفهم فلما انتهى من هذا الكلام ارتفعت أصوات الذين عندهم بدأ صوته يرتفع فهمنا وكثر لغتهم يعني بدأ الكلام يزداد فلا أذل ما قالوا هكذا يقول أبو سفيان. وأمر بنا فأخرجنا يعني أمر بنا أن نخرج فخرجنا فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال لهم لقد بلغ من أمر لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر يعني إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم عظيم فإنه قد وصل إلى منزله حتى إن ملك بني الأصفر بني الأصفر هم من؟ بني الأصفر هم الروم قال إن بني الأصفر يخافون منه وابن أبي كبشة هذا لقب لمن قيل لواحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان منقبا بأبي كبشة وقيل أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية فإن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن لحليمة فهو ابن لزوجها، فكانوا إذا أرادوا ذم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابن أبي كبشة. فيقول هنا لما خرج أبو سفيان مع أصحابه. قال لقد بلغ من أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر ولما صار قيصر إلى حمص أذن لعظماء الروم في دسكرة لما وصل إلى حمص أمر بأن يجتمع عظماء الروم شيوخه وكباره في دسكرا مثل في قلعة في مكان واسع ثم أمر أبوابها فأغلقت قال اجمعوا لي شيوخ من شيوخ النصارى فجمعهم وأمر بهم فأدخلوا في قلعة في قلعة القلعة هي البناء العسكري أدخلوا جميعا في القلعة فينا حمص هذا حمص حمص في الشام في سوريا اليوم فينا ثم أمر بابوابها فوغلق طيب أمر بالأبواب ثم قال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد طيب وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصه حمل الوحشي إلى الأبواب حاصوا يعني هربوا هربوا هربا مثل هرب الحمال الوحشي هربوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة فلما رأى قيصر نفرتهم قال ردوهم علي فقال لهم إني قلت مقالتي اختبر بها شدتكم على دينكم فسكتوا له ورضوا عنه فغلبه حب ملكه على الإسلام فذهب باسمه وإثم رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رد دحية ردا جميلا هذا صفيان دقل على من دقل على هرقل ملك الروم و حدث الحوال الذي قلنا سأل هرافل أبا سفيان أسئلة ثم أجابه ثم بعد جواب أبي سفيان له قال هرافل إن هذا هو نبي هذا الزمن لأن فيه الصفات التي ماذا التي ينبغي أن توجد في النبي وكنت أظن أنه مبعوث أنا كنت أؤمن أنه سيأتي ولكن ما كنت أظن أنه من العرب فهمنا أبو سفيان يتعجب هذا ملك الروم ملك الروم الذي, الذي إذا تكلم يستمع الناس إليه ماذا حدث؟ إن ملك الروم يخاف من محمد هذا امر عجيب إن ملك الروم لا يخاف من العرب جميعا هؤلاء بالنسبة لهم كالعبيد هو لا يهتم بشأنه فكيف يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وعند ذلك رجع بن رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع رسول النبي ورجع قيصر إلى حصنه فوجد المطارقة وأهل الدين ما زالوا يتكلمون فجمعهم في ماذا قال هيا إلى حمص حمص من بلاد الشام يعني بلاد الشام نقول فلسطين هنا هنا وحمص في سوريا فذهب هرقل من بلاد الروم ذهب إلى أين؟ إلى بلاد الشاب ووصل إلى بيت المقدس ومنه ذهب؟ فإنه؟ هكذا ذهب بعد ذلك إلى حمص فلما وصل إلى حمص وهو يعلم أن رجاله فيهم قلبك هو ما تكلم في بلاد الروم هو تكلم في بلاد الشاب وحوله رجاله الذين يسافرون معه ما زالوا يتكلمون فلما ذهب إلى حمص أمر بقلعة قال أريد قلعة أريد بناء عسكريا فجهزوا له البناء ثم أمر بشيوخه ورجاله فقال أدخلوا نريد الحوار فأدخله وبدأ يتكلم معهم وأمر الحراسة أن يغلقوا كل الأبواب قال أغلقوا الأبواب لا يخرج أحد من الناس من هنا فهمنا؟ ثم قال لهم أيها الناس هل تريدون الخير؟ هل تريدون النصيحة الصحيحة المخلصة؟ هل تقبلون مني؟ ماذا؟ قالت هل لكم في الفلاح والرشد أو وأن يثبت ملككم فتجيبوا هذا النبي؟ فإذا ثبتتم على هذا الدين فإن الله يثبت لكم دينا, دينا؟ فلما قالوا هذا الكلام غضبوا غضب الحمار الوحشي الحمار الوحشي هو حمار الصحراء او الان من افريقيا الابيض والاسود فهمه فلما سمعوا الكلام غضبوا وقاموا الى باب يمشون ولكنهم وجدوا الابواب مغلقه فقال الرب اعيدوهم الي ردوهم علي ثم رجعوا اليه فقال لهم اني قلت لكم مقالتي ثم اختبروا بها شدتكم على دينكم فسكتوا قال لهم آمنوا بهذا النبي فغضبوا غضبا شديدا فقال لهم الحمد لله ماذا الحمد لله قال أنا كنت أمتحنكم وأنظر كيف هو إيمانكم فوجدته إيمانا قويا بالمسيح فخرج بهذا من مشكلة لأنهم كانوا سيسببون له مشكلة بعد ان يعودوا الى بلادهم فخرج من هذه المشكلة فإن أحب ملكه وخرج وذهب الى ملكه وماذا ذهب الى ملكه وكان مسؤولا عن رعيته عند الله هو المسؤول لأنه هو الذي أبى ولكنه رد دحية ردا جميلا تكلم مع دحية بلطف ورده ردا مؤثرا. هذا من؟ هذا هلاق لطف مع النبي صلى الله عليه وسلم كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وعطاه لمن؟ اعطاه لدحية الكلبي. دحية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الوجه وكان كثيرا ما ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية في سورة هذا الرجل رجل يأتي إلى النبي ويجلس ويضع كفيه على فخذيه الصحابة ينظرون يقولون هذا دحية الكلبي ثم يخبرهم النبي أنه لم يكن دحية بل هو جبريل جاء في صورته النبي أرسل دحية إلى أين؟ إلى بلاد الشام لكي يسلم الرساله إلى زعيم الأسرة ثم زعيم بسرة يحمل رسالة الى ملك الروم هكذا كانت الفكرة ولكن لما ذهب فإن لما ذهب دحيته بالرسالة وجد ان ملك الروم اصلا موجود وجده موجود حاضرا في الشام. فإن طيب أجسل النبي الى قيصر وارسل كتابا ثانيا الى ملك بسرة فقال واع في هذا الكتاب لملك حمص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بوسرا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بوسرا فلما بلغ مؤته وهي قلية من عمل القائم الشام فعلوا ضلاو شلحبيل بن عمرو هنا الغساني من قبيلة غسان فقال له أين تريد فقال الشام قال لعلك من رسول محمد قال نعم فأمر به فضربت عنقه. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا وجد بمعنى حزنا. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لقتل هذا الرسول. لأن من عادة العرب أن رسول لا يقتل فعلاه الحرب في ذلك الزمان هذا رسول يبلغ رسالة فقط ولا يقتل ولا يقتل ولكن تعالج هذا الرجل لمن تعالج هذا الرجل لي رامي تعالج شرحبيل نعم نقصد تعالج لي للحارس بن عمية وساله أنت من رسل محمد قال نعم أنا من رسل محمد فقتله فعرض الله ثم وقف أمامه واجهه ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم شجاع النواهب إلى امير دمشق من قبله هجار كل هؤلاء الأمورات في في الشام تحت ملك من؟ تحت سيطرة من؟ تحت حكم من؟ تحت حكم الروم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع ابن واهب إلى أمهيج دمشق من قبل الراقل واسمه الحارث ابن أبي شمل وكان يقيم بغوطتها مكان اسمه الغوطة ما زال موجودا وفي الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فينه يبقى لك ملكك إذا أمنت فإن ملكك يبقى لك فينه فلما قال الحارث ابن أبي شمر الكتاب غضب وقال من ينزع ملكي مني فهمنا؟ ورمى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا وقال من يستطيع ان ينزع ملكي مني لانه قال ان أمنت يلقى لك ملكه. طيب وإن لم اؤمن يؤخذ منك فهو يقول من الذي يستطيع أن ياخذ الملك مني واستعد هذا الرجل الحارث بن ابي شمر استعد لكي يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لحرب المسلمين وقال لقال عند ذلك لمن لشجاع ابن وهم قال يا شجاع انظر إلى قوتنا إلى جيشنا لكي تخبر صاحبك قال لشجاع أخبر صاحبك بما فر. ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك أجسل رسالة إلى قيصر يقول إيه لي أن أجمع الجيش لكي أقاتل به من محمد صلى الله عليه وسلم وصادف يعني, يعني قدر الله أن كان في ذلك الوقت عند قيصر دحية الكلب يعني كان شجاع بن وهد موجودا عند أميل بصرة وفي نفس الوقت كان من كان دحية الكلبي عند قيصر. صادف ذلك يعني حدث بقضاء الله أن كان دحية عنده عند قيصر، فكتب قيصر إلى الحادث بن أبي شبل. كتب إليه رسالة. يأمره قال يثنيه عن هذا العزم يثنيه يعني يرده عن هذه النية قال لا تفعل أرسل رسالة يثنيه عن ذلك العزم ويأمره أن يهيئ بإليا ما يلزم لزيارته أمله أن يجهز في إليا إليا هي ماذا؟ هي فلسطين بيت المقدس قال جهز ما يناسبني لأنني سأتي زائلا إلى بيت المقدس تمام يأمره أن يهيا بإلياء ما يلزم لزيارته فإنه بعد أن قهر الفرسة فهمنا فإنه؟, فإنه بعد أن قهر نظر زيارتها فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاع بن وائل بن ووصله بنفقه وقصوه. لما رأى الحاج ابن أبي شملا لما رأى كتاب قيصر وعنه قال لا تقاتل بل أكلمه فإذا به يرد على فإذا به يرد على شجاع ابن وهب لبضة لطيفة يتكلم معه بيده بل وأعطاه هدايا مالا وشيا كثيرا. وصله بنفقات بتكس واق كسوة واضح ماني كذب الكسوة هي اللباس الملابس طيب ما كنس إن شاء الله خالد خالد